Bismillahir Rahmanir Rahim Iqra bismi rabbikal ladhi khalaq khalaqal insana min alaqi Iqra wa rabbukal akram alladhi 'allama bil qalam 'allamal insana ma ya'lam Kallaa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 تهَهلَ نَنسَع بِ النَّاصه ناصةِ كَذبةَة خاطئها فيدُعونادهُ سَنَدُع الزبانية كلَل لا تُقعه وَسْجد وَقُوتَب